نقول اكل لا نقول اكل تمام فالعرب لا تبتدئ بساكن لذا همزه مثلا قولنا اسم عندما نصل اسم نقول باسم اما اذا ابتدانا بها نقول اسم اسم تمام اسم فالعرب لا تبتدئ بساكن ولا تقف على متحرك ja, en die teقول, middelen raait u seamhaan, الاستاذ سامح, raait u seamhaan, ja, ik moet zeggen, ja, ik moet zeggen, ja, ik moet zeggen, ja, ik moet een ja, ik moet zeggen, ja, ik moet zeggen, ja, ik moet zeggen, نقول جاء عمر لا نقول يعني العرب تقف على ساكن لذا أنا لا أراعي هذه القاعدة عندما أقرأ لكم الأحاديث لأنه يهمني أن تسمعوا أواخر الكلمات من حيث الإعراب لأن كما قلنا لكم آنفا شغل الصرف أول الكلمة ووسطها تقول تمام فالاهتمام ببداية الكلمة ووسطها هو شغل الصرف أما النحو أيها المباركون فشغله أواخر الكلم تقول جاء سامح رأيت سامحا مررت بسامح تمام صلى الله أستاذ سامح تمام فأنا يعني لا أقف عند عندما أقرأ الحديث حتى تسمعون آخر الكلمات لأنه يعني طالب علم الطالب العلم ما ينبغي له أن يلحن في الكلام لماذا تجدون حريص كل الحرص يعني سواء في غرفة أو في غرفة يعني تمنحه يعني إن شاء الله بعد مرور أيام والليالي يكونوا ضبط مسألة العربية على السليقة على السليقة تمام ولا تلحنون في الكلام لأن اللحن في الكلام يعني ما ينبغي خصوصا نحن العرب تمام فعن أبي عبد الله النعمان ابن بشير هو أصلا أقول ابن بشير كما قلت لكم العرب تقف على ساكن ولكن أنا لا أقف هنا على ساكن يعني للحاجة ولالضرورة حتى يعني تفهمونا وتلحضون آخر الكلمات فعن أبي عبد الله النعمان بن بشير لماذا قلت عن أبي لأن أبي من الأسماء الخمسة والأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال فهي ترفع بالواو وتنصب في مرة جميلة تقول مثلا إيش كنيتك يا أستاذ سامي ما هي كنيتك ما هي كونية إستسامه؟ إستسامه إيش, إيش هي كنيتك سلمك الله. فأيوه. ما, ما أنت تختار أبو إسراء أو أبو محمد يعني. ما تخاف يعني ما نأتي نخطب يعني أنا سل إسراء ما تخاف. فعدلت aan Abu Muhammad, ja, niet. Laat niet, laat niet. We hebben een paar. We hebben een paar. We hebben een paar. We hebben een paar. We hebben en deze vraag is abi de heer Abdellah. De heer Abdellah heeft gezegd dat de aandacht voor de de aandacht voor de aandacht voor de aandacht voor de aandacht voor de de de de أختنا سما تسمعني أختنا سما أردت أن أكلفك بشيء الغرفة التي لنا موعد معها في الدرس غرفة نور الإسلام فأنا سأتأخر عن عنهم نصف ساعة تمام أختنا سما إذا كانت تسمعني لأنها من الأدام في غرفة نور الإسلام ما أدري إذا كانت تسمعني الله أعلم ما تسمعني طيب خير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 we will Ik het عشان أنا يعني من الناس اللي يحب الانضباط وما يحب التاخر الى غير ذلك تمام فان الحبيب إن لما بل ولهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس تمام فمن اتقى الشبهات فمن اتقى الشبهات en dan er in het kader van de verantwoordelijkheid van de verantwoordelijkheid van de verantwoordelijkheid سلمكم الباري فألا وإن حما الله محارمه ألا وإن في الجسد مدغة إذا صلحت صلح الجسد كله إذا صلحت صلح الجسد كله الجسد فاعل الجسد فاعل كله توكيد لماذا قلنا كله ما قلنا كله ولا كله لماذا التوكيد والتوكيد من التوابع يتبع الاسم الذي يكون قبله فانظروا الى صلح الجسد فاعل فكله توكيد توكيد للجسد وانتم تسمعون وتستشعرون التوكيد تمام اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله تمام ايها الاخوه المباركون انتم معي الأخوة معي ولا ناموا طيب قوله عليه الصلاة والسلام إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس في تقسيم الأشياء إلى ثلاثة أقسام الأول الحلال بين كالحبوب والثمار وبهيمه الانعام اذا لم تصل الى انسان بطريق الحرام الثاني الحرام البين وهذان وهذان يعلمهما الخاص والعام تمام اذا الاول هو الحلال البين كالحبوب والثمار والشيء الثاني الحرام البين كشرب الخمر اما الامر الثالث المشتبهات ايش معنى المشتبهات المتردده بين الحل والحرمه تمام المشتبهات المتردده بين الحل والحرمه فليست هي من الحلال البين ولا من الحرام البين وهذه لا يعلمها كثير من الناس ويعلمها بعضهم يعني من هم بعضهم هم العلماء سلمكم البر من كل سوء تمام هذه المسألة تمام هذه المسألة أنا الذي يهمني أنكم تفهمون ما يهمني أنني أتكلم كثيرا الذي يهمني أنكم تفهمون قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول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 هذا يرجع إلى القسم الثالث إيش هو القسم الثالث هم المشتبهات المترددة بين الحل والحرمة تمام هذا يرجع إلى القسم الثالث وهو المشتبهات فيتجنبها الإنسان وفي ذلك السلام لدينه فيما بينه وبين الله والسلامة لعرضه فيما بينه وبين الناس فلا يكون, لهم سبيل إلا عفواً فلا يكون لهم سبيل إلى النيل من عرضه بسبب ذلك وإذا تساهل في الوقوع في المشتبهات قد يجره ذلك إلى الوقوع في المحرمات الواضحات وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بالراعي يرعى حول الحما فانه إذا كان بعيدا من الحما سلم من وقوع ماشيته في الحمى وإذا كان قريبا منه اوشك أن تقع ماشيته وهو فيه وهو لا يشعر والمراد بالحمى ما يحميه الملوك وغيرهم من الأراضي المخصبة ويمنعون غيرهم من قربها فالذي يرعى حولها يوشك أن يقع فيها فيعرض نفسه للعقوبة وحيم الله عز وجل المحارم التي حرمها وحيم الله عز وجل يعني المحارم التي حرمها فيجب على المرء الابتعاد عنها وعليه أن يبتعد عن المشتبهات التي قد تؤدي إليها قوله عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضى إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب المضغة كما قلنا لكم يعني القطعة من اللحم على قدر ما يمدقه الآكل يعني من المضغة أظن تقولون هذا في مصر يعني من المضغة والالمضغة كما نقول نحن بال بالدالجة يعني فالمضغة القطعة من اللحم على قدر ما يمدقه الآكل وفي هذا بيان عدم شأن القلب في الجسد وأنه ملك الأعضاء وأنها تصلح بصلاحه وتفسد بفساده فأيها المباركون كما يقول ابن حجر العسقلاني يقول أن القلب هو أمير الجوارح القلب هو أمير الجوارح أظن أن البرنامج السيء لأنني أرى الإخوة الإخوان الله. و... وأنا قلت لكم يعني بين قوسين أفتح قوسين نحاول أن تكون لنا غرفة النجدة أو غرفة احتياطية مثلا في البالطولك أو يعني سيء ننتقل حتى لا نتعطل عن الدعوة وحتى نمشي إلى الأمام أليس كذلك فقال ابن حجر العسقلاني رحمه الله إن القلب هو أمير الجوارح هو أمير الجوارح فإذا صلح القلب ما شاء الله ما شاء الله نعم اللهم بارك فالقلب إذا صلح سيصلح الجسد سيصلح الجسد تمام قال النووي ونقول كذلك قال النواوي النووي, النووي فيها لغتان نقول النواوي ما شاء الله تمام إن شاء الله نتشاور قال النووي نقول النووي والنواوي تمام قوله عليه الصلاة والسلام فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام يحتمل أمرين: احدهما أن يقع في الحرام وهو يظن أنه ليس بحرام، والثاني أن يكون معناه حرام كما قال المعاصي بريد الكفر. يأذق المخراء إليه الإشارة بقوله تعالى ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يريد أنهم تدرجوا بالمعاصي إلى قتل الأنبياء وفي الحديث لأن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده أي يتدرج من البيضة والحبل إلى السرقة ونحن عندنا مثال يعني في الجزائر مضحك يعني مضحك يقولون ولكن دجاجة الذي يسرق بيضة آه سيسرق آه دجاجة وكما قلنا يعني أي التدرج من البيضة والحبل إلى السرقة تمام كذلك يعني أحاديكم الآمن حتى تفهمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم النعمان بن بشير رضي الله عنهما من صغار الصحابة النعمان بن بشير رضي الله عنهما من صغار الصحابة ماذا يقول أهل مصر نعم بشير رضي الله عنهما من صغار الصحابة وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره ثمان سنوات على فكرة انظروا سبحانه إلى جيل الصحابة يعني يعني صغار ولكنهم كبار في العقول هل سمعتم يعني النبي صعوز الله صلى الله عليه وسلم وعمره ثمان سنوات سبحان الله وقد قال في روايته ها هذا الحديث سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدل على صحة تحمل الصغير المميز وهذه مسألة حديثية تذكر في مصطلح الحديث، وهو يدل على صحة تحمل الصغير المميز، وأن ما تحمله في حال صغره وأداه في حال كبره فهو مقبول، ومثله الكافر إذا تحمل في حال كفره وادى في حال إسلامه كم يصدق مديث مما يستفاده. اولا تقسيم الاشياء في الشريعه الى حلال بين وحري مشتبه مترددهم ثانيا آآ ان المشتبه لا يعلمه كثير من الناس وان بعضهم يعلم حكمه بدليله ثالثا ترك اتيان المشتبه حتى آآ كذلك آآ ضرب كل لتقريب المعاني المعنوية بتشبيهها بالحسية دربوا الأمثال لتقرير المعاني المعنوية بتشبيهها بالحسية سلمكم الديان من كل سوء أستاذنا سامح كالعادة نشط في تدوين العلم وتسجيل العلم بارك الرحمن فيك خامسا أن الإنسان إذا وقع في الأمور المشتبهة هان عليه أن يقع في الأمور الواضحة سادسا بيان عدم شأن القلب وأن الأعضاء تابعة له تصلح بالظاهر دليل على فساد الباطن فساد الظاهر دليل على فساد الباطن والعكس كذلك صحيح إن فساد الباطن Delen alle fasade, het ظاهر. En Nabi sallallahu alayhi wa sallam, قال والله, letu sounn sufufufkum, o leu, خالفunn الله, bain, wee, kulubkum, o leu, leu, leu, leu, leu, leu, leu, leu, leu, leu, leu, leu, leu, leu, leu, leu, leu, على أن فساد الظاهر يؤدي إلى فساد الباطن والعكس كذلك صحيح إن فساد الباطن يدل أو يستلزم فساد الظاهر قال نبي صلى الله وإن في الجسد مدغة اذا صلحت صلح الجسد كله إذا فسدت فسد الجسد كله فإن فساد الظاهر دليل على فساد الباطن وإن فساد الباطن دليل على فساد الظاهر لذا نقول للناس أو بعض الدعاة نسأل الله لهم الهداية لهم زهد إذا قلت له عليك بإرخاء اللباس الإسلامي يقول هذا قشور وهذا كذا وهذا كذا نقول له إن صلاح الظاهر يعني باقتل بداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بإرخاء اللحية واللباس الإسلامي هذا يده صلى الله عليه وسلم تقلقنا للأخواتنا عليكم برسل الألحاب أو الجلباب الفطفاد الذي هو بشروطه الشرعية ونقول لهن عليكن بالنقاب عليكم بالنقاب اعتشهنا بالعائشة رضي الله عنها أمكم وخديجة وغيرهن من الصحابيات فإن صراحة الظاهر يؤدي إلى صلاح الباطن وما عندنا مدنفين شيء اسمه قصور لا نحن نؤمن بكل الكتاب قال الله سوف تفتون بالكتاب وتكفرون بالبعض نحن نؤمن بكل ما جاء به كتاب سنة وعند كل شيء إن شاء الله نحاول أن نطبقه قالت تعيشة رضي الله عنها سبحان الذي زين الرجال باللحة وهذا دعوة للإخوة الموجودين معنا بأن يقتدوا بنبيهم عليه الصلاة والسلام أيها بارك الله فيك وهل يصلح اللب إلا بوجود القش؟ سلمك الديان من كل سوء تمام فان شاء الله نحن ما عندنا زهد في هذه المسائل نأخذ بدين الله وإخوة وأخوات سلمكم الديان من كل سوء الأمر الثامن أن في اكتقاء الشبهات محافظة الإنسان على دينه من النقص وعرضه من العيب نعيد إن شاء الله النقاط مما يستفاد من الحديث أولا بيان تقسيم الأشياء في الشريعة إلى حلال بين وحرام بين ومشتبه متردد بينهما ثانيا أن المشتبه بها لا يعلمه كثير من الناس وأن بعضهم يعلم حكمه بدليله ثالثا ترك إتيان المشتبه حتى يعلم حله رانضر من ثلث تقرير المعاني المعنوية بتشبيهها بالحسية خامسا أن الإنسان إذا وقع في الأمور سادسا بيان عدم شأن القلب وأن الأعضاء تابعة له تصلح بصلاحه وتفسد بفساده سابعا أن فساد الظاهر دليل على فساد الباطن والعكس صحيح ثامنا أن في اتقاء الشبهات محافظة الإنسان على دينه من النقص وعرضه من العيب سلمكم الديان من كل سوء أسأل حيث النحو لماذا قلنا فمن اتقى لماذا قلنا فمن اتقى الشبهاتي لماذا قلنا فمن اتقى الشبهاتي لماذا أتقى الشبهاتي لما بالكسرة Feminaka tekati, ittaka xibuħati. Mxallah Nur, inshaAllah, de edemin, inshaAllah, eħħacht Usted Nur, mxallah. Ajua, Usted Sej, Mxallah, Mxallah, Mxallah, Mxallah, Mxallah, Mxallah, Mxallah, Mxallah, Mxallah, لا بارك الله فيكم يعني إعلان آه, آه, هذا الإعلان يعني آه, ذكرتموني سلمكم الديان من كل لسوء لا لا أبدا هذا الإعلان آه, يعني آه, ذكرتموني يعني جزاكم الله خيرا بالعكس يعني تمام الأستاذ اتتقا الشبهات كيف نعيبها الشبهات إذا شبه كيف نعها تعادي براحةكم نور قلبي براحةكم الشبهات كيف نعربها كيف نعرب الشبهات الشبهات مفعول به منصوب منصوب بصرة مياب عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم فللمؤنث Jurfa met damma, nakolu, geaqti l-muqminati, marru bil-minati, waj uġarru bil-kasra, waj unsabu, waj unsabu bil-kasra, għaw afwen, naam. De gemuqnati salim, فهو ينصب وجر تتبع المثنى يرفع بالضمه نيابه عن الفتحه هو متنصب به صوت به الكسر عن الفتحه لانه جمع مؤنث سالم تمام إن شاء الله في صوت ولا أنا أكلم نفسي نعم tegenover mij of tegen mij. Oké, Ma'i met jullie. Wat is het? Wat is het? Wat is het? Wat is En Wat is het? is على مذهبي يعني أستاذ سامي على مذهبي أنتم معي ولستم ضدي هذا مذهبي في المسألة يعني فان شاء الله هذا تقريبا ما لدي في هذه العجالة الطيبة وإن شاء الله يعني الحمد لله إن شاء الله نحن بدأنا نمشي بدأنا نمشي ونريد أن يمشي معنا الأخوة والأخوات ونحمد الله عز وجل على هذه الخطوات. جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا منكم نستفيد وسمي القلب قلبا لأنه يتقلب ويتحول تمام سمي القلب قلبا نعم وإياكم أيها المبارك الطيب فسمي كذلك القلب قلبا لأنه يتقلب تمام يتقلب يعني يتحول تمام نسأل الله عز وجل أن يثبتنا تقريبا ان شاء الله في هذا العجاله نعم يعني هل في شيء لو بسم الله وبرك الله بكم فنوها جلتها قدسنا أن الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه وأن, وأن يرزقنا اجتنابه وأخذ يدينا إيه وأقبل بقلوبنا عليه اللهم اشرح صدورنا وأصرح بالنا وثبت أقدامنا وهد قلوبنا ويسر أحوالنا وثق الموازيننا ويسر لنا أمورنا اللهم خذ عنا أعين الناظرين وقلوب الحاسدين والباغين وفضنا كما حفيت من الرياء ونعوذ بك من النفاق ونعوذ بك من السمعه اللهم ألف بين قلوب المسلمين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوه المتين على فكرة قبل أن أختم أحد الإخوة قال لي لماذا يا شيخ حتى السعيد أن ت تدعو تقول اللهم زوي الشباب المسلمين الله وزوي الشباب المسلمين الدعاء الشهر يعني كل الأخوة الأخوات يعني يؤمنون عليه حتى أن يعني كأنت فقلت فقلت له أنا إن شاء الله سأكون يعني مثل الأب معكم إن شاء الله ما يرتاح ذالي إلا إلا بعد أن أرى أولادكم فيكم فبدأ يضحك يعني. قلت أنا إن شاء الله ما أرتاح. وان شاء الله أدعو وأدعو لل... والأخت الصالح سأتأخذ الأخت الصالح. فقلت له إن شاء الله يعني أنا لا أتوقف عن هذا الدعاء حتى أرى أولادكم. بعدما أرى أولادكم أرتاح. جزاكم الله خيرا. وبارك الله فيكم. وسبحانك الله بحمدك. اشهد ان لا إله إلا أنت. أستغفرك أتب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسامحونا